Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun min ar-Rahmanir-Rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumin ya'lamun. Beshiran dan niziran, fakhirah akhbarum, fahum la yasm'oon. Waqalu qulubu nafia kinnatim maa tada'oon alihi, wa وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر فَلْيُكُنْ يُحَا إِلَيْهِ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ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 مَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَفِيرًا tetapi ظننتم ingatkan الله لا يعلم كثيرا مما تعملون apa ظنكم الذي ظننتم بربكم itu anda من الخاسرين فَإِن يَصْبِرُوا فَنَاغِمَثٌ لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي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 Jazah Bima Kanu Biyatina Yajhadoon Waqal Al-lazim Kafaru Rabbana Arina Al-lazim A-dolana Min Al-jinn Wal-in-s Najjal Huma Tacht Min al as In Nafizin yang berkata, Rabbul Allah, lalu mereka berdiri. Maka turun kepada mereka malaikat. Jangan takut dan jangan bersedih. Nahnu awliyaaukum fil hayatil dunya wa fil akhirah, walakum fihaa ma ta'jtihi anfusukum, walakum fihaa ma tad-d'ayoon. Nuzulam min ghafurir ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالح وقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا الْسَّيِّئَةِ إِذْ فَعَبِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ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 الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَن أم يَأْتِي أَمْنَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن نسه الشر فيأوس قنوط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 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْطَاهُ غِنًى وَاتَّقَدْنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَلَيْهِ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 Awalam yakfi b-Rabbk anhu على كل شيء شهيد. Ala innuhum fi meryatim ilqai Rabbhim. Ala innuhu b-kull شيء محيط؟